أيضا هناك خاطرة جميلة نمد الأيدي في كل يوم في كل يوم لنعهد الله بقوله إياك نعبد وإياك نستعين وهذا يعني أن تكون حياتنا كلها تمتد بين الحمد لله وحتى آمين لا بد للوفاء بالعهد من قلب يطرب أنسا بسماع الرحمن الرحيم ويقف إجلالا مع مالك يوم الدين وينكسر راجيا بهدنا الصلاة المستقيم ويرتعد خوفا من سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين إنه أعظم عهد في أعظم سورة فهلوعد قلوبنا لوازم ذلك العهد من أعظم ما يذكر ويذكر به الذين سهلون بالتشبه بالكفار من أعظم ما يذكر بس نشكلها يذكروا تدبر سورة الفاتحة فإنها تقتلع أصول التشبه من جذوره أي بالكفار يعني ولكن المؤسف أن يصلي أن يسأل وصل ربه في كل ركعة أن يجنبه سورة المضوب عليهم الأضالين ثم يتشبه به إنه يعزو على الإنسان أن لا صعب له يتشبه بنب صلى وسلم وصحابته وصحابته ويسل عليهم يتشبه الله طيب كثيرا ما ترد في سورة خليق مجملة ثم تفصل في التي تليها فذكر في الفاتحة الموضوع عليها من الضالين وجاء التفصيل في البقرة وعلى عمران وذكرت كون المكذبة اجمالا في الأنعام والفقران والسين وجاء التفصيل فيما ليهن الأعراف والشعراء والصفات. مبنى الفاتحة على العبودية فإن العبودية إما محبة أو رجاء أو خوف طب الحمد لله محبة الرحمن الرحيم رجاء مالك يوم الدين خوف وهذه هي أصول العبادة فرحم الله عبدا استشعرها وأثرت في قلبي وحاد يبقى الحمد لله رب العالم طبعا العبودية جماعة إن العبودية تمام الحب مع كمال الذل تمام الحب ما كمان ذو الخوف ورجاء يعني طيب الحمد لله محبة والرحمن الرحيم رجاء ومالك يوم الدين خوف وهذه أصول العبادة طب صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم قد يسأل بعضنا عن إضافة الصراط هنا إلى المنعمة عليه ولم يكتف بقوله اهدم الصراط المستقيم طيب ويمكن أن يقال في هذا الجواب لما كان طالب الفات المستقيم طالب أمر أكثر الناس يناكبون عنه يعني أكثر الناس طبعا عن الفات المستقيم مريدا سلوك طريقه طريق مرافقه فيها في غلط القلة والعزة والنفوس مشبولة على وحشة التفرد وعلى الأنسب بالرفيق وهنا نبه الله سبحانه على رفيق في هذا الطريق وأنهم هم النساء فالنساء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين والحسن أولئك رخفيقة فأضاف الصراط إلى رفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم من على الطالب الهداية وسلوك الطريق المستقيم وحشة تفرده عن أهل زمانه وبان الجنسه وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم فلا يكتث بمخالفة الناكبين عنه له فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا أكثرين عالدا كما قال برسلف عليك بالطريق الحق ولا تستوحش لخلة السالكين وإياك طريق الباطل ولا تغطر بكسرة الهالكين دي بغض نورة مهمة جدا جدا يا جماعة شكوا في الصورة خلاص طيب فطبعا كل ما يعني ربنا سبحانه قالوا أنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله طيب وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى رفق الأعلى وأحرص على الحق بهم وغض الطرف عن من سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإذا صاح بك في طريق في سيرك فلا تكتفت عليهم فإنك ما تكتفت عليهم أخذوك وأعقوك وقد ضرب لذلك حافظ من القيم لحمه الله بعد أن ذكر ما سوق مثلين قال في الأول رجل خرج من بيته للصلاة لا يريد غيرها فورد له في طريقه شيطان المشياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذي فوقف ورد عليه وتماسك وربما يجب كان الشيطان إنس أقوى منه فقراه ومنعه عن وصول المسجد حتى فرته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من الشيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته وشته على الصف الأول. وكمان أدرك الجماعة فإن تفت إليه أطعمه في أطمعه في نفسه. ربما فترت عزيمته فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي وال. جمزي بقدر اتفاته او اكثر في هذا عنه واشتعل مما هو بصدده وخاف فوت الصلاة او الوقت فلم يبلغ عدوه منه ما شاء ثم ذكر المثل الثاني هو ان الضبي اشد سعيا من الكلب ولكنه اذا احس به اتفت اليه فاضغف سعيه فاضغف الكلب وهيأخذه القصد ان في ذكر ذلك الرفيق ما يزيل وحش التفرد ويحث على السيل والتشميل للحاق بهم